ولئن أَخَّرْنَا عنهم الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ليقولن ما يَحْبِسُ ألا, أَلَا يوم يَأْتِيهِمْ ليس مصروفا عنهم وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وَلَئِنْ أَدْقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ان يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك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 هو فهل انتم مسلمون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 يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأقصرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أخبتو إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده, وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن وأنتم لها كارهون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 ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله إن كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون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 سَلَّتُ بِهِ إلَيْكُمْ ربي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ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 فدرها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء. ولا تمسوها بسوء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 فلما ذَهَبَ عن إِبْرَاهِيمَ الروع وجاءته البشرى الْبُشْرَى في قوم الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ اللُّوطِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ قد عَنْ هَذَا إِنَّهُ قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتَيْنَاهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيدٌ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 وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراك بخير إني أراكم بخير وإني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 ندائ و استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن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 ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَن تَابَ معك وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ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 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمت واحدة ولا يزالون مختلفين إلا مرحما ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أن جهنم لأملا جهنم من الجنة والناس أجمعين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 وللله غيب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون